اشياء الله اموات وجعلنا فيها رواسيا شامخات واسقيناكم ماء انفرات ويل يومئذ للمكذبين اطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، اطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب، لا ولي له ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرى كالقصر، كأنه جمالة صهر، ويل يومئذ للمكذبين.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 وَثُواكِهَا بِمَا يَشْتَهُونَ كُلُّهُ أَشْرَبُهَا لِيَأْمِنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَإِلَى الْيَوْمِ إِذِ الْمُكْذِبِينَ كُلُّهُ وَتَمَتَّعُ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَإِلَى الْيَوْمِ إِذِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعُوا لَا يُرْكَعُونَ وَإِلَوِيَهُمْ أَدِلُّ الْمُكْذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ